من يجب عليها ان تحج ترسل نائبا عنها اما الا عبله ويحمل ان المقصود لا تسير حتى ولو كان معها نائب لا تسير معه يسيره هو وهو عنها ايوه واما هو, زوجه هو زوجها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 يالله <سؤال> خير نعم ومن وجب, ومن وجب عليه الحج ثم مات قبل الحج اخر اخر الجامن و اخر الجامن طريقته من ذا سلمان المق المق المقدار الذي يكفي الذي يكفي للحج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 جنة قبل البلوغ ووصل الى البلوغ وهو مجنون هذه الحالة ما يجب الحج نعم مثل ذلك الانسان الذي يخلق معتوان والهي أبو الله كذلك ايضا هذا ما يجب الحج نعم الشيخ العلوري مجنون كما كويس كمان دول شو بيتفسي ايوه يا ماما كويس اا قال الطبيب فيش وضع الحث واستعاده الشركه تمام رقمي رقمك الحث فيه خطر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 ويخرج من المباني قردها إلى أهدها ويرد الودائع والأوالي والديون التي عنده للناس ويستحل من بينهم ويستحل من بينه وبينه ظلامه ويقطب وصيته ويوقف من يغذي ما لم يتمكن من قضابه من الحكوم التي عليه ويؤمن لأولاده ومن تحت يده ما يكفيه من النفقة لأحين رجوعه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 ويجب تسحيح النية بأن يريد بحجه وجه الله ويستعمل الرفطة وحسن الخلق ويجتنب المخاصمة ومضايقة الناس في الخرق ويصوم بسانه عن الشتم والغيبة وجميع والغيبة جميع ما لا يضاغ الله ورسوله قال باب في الموابية الحج الموابية جمع ميقات وهو لغة الحج وشرعا في موضع العبادة أو زمنها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 اهل جهة الجنوب من كهامه يعني وادي يلملم يلملم القول الصحيح انه الوادي واحنا جلسنا انا والشيخ زيد مرة اول مرة اشتركنا في عام 98 1398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 قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى اهل مكة المكة ان المكي اذا اراد ان يحرم للعمرة هو يحرم من بيته وارهبه طوه يسعى لي قاتوا هكذا يقول بعضهم لكن الجمهور قالوا لا ان فعلا النبي صلى الله عليه وسلم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 ذهب الجمهور من اجل هذا الى ان من كان داخل الحرم واراد العمرة فلابد ان يخرج الى الحل سواء كان من الجهة الشمالية فاقرب الحل اليه التنعيم او من الجهة الشرقية فاقرب الحل اليه الجهة الرانة او من الجهة الجنوبية الشرقية و الحل اليها عرفان او من الحل الجهة الجنوبية الغربية و هكذا يعني هناك دوة الجبل او كذا او و الغربية الشميسي و هكذا نعم ايوه لا يحتاج أفضل عمره في الخرشون لإشراقها من أدنى الشد فلن يحضر بميطرات من تلك المواقيت من فريقه أحرم لتعلم أن تتشاهد أقربها منه تكون عمر رضي الله عنه تظهر في شدها من فريقه قرار المخاري وكذا مرحب مطاقرة وإنه رجل لترحال من الجن فينبغي له ان يتحيئ بالانتسال واحتلق في قبل رفول الطائر واذا حال الميقات لو الاشرام ولبا وهو فتجر ولا يتحس له تبخير الاشرام الى من في مقال جدتك يحدد الجدت او كما يقال بغض الفجاج الاشرام ليست ميقات ليست محدة الاشرام الا لمعرفة او او الحد هي الحقيقة جدة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 من قرب جده من البحر هكذا كان بعض اله ال... يعني كاهل سواكن ماذا لان الله اشبه ذلك؟ نعم برات فإن المدة ليست من قاتل وليست محكمة للإحرار برات الحالة عامتها الحجة وهو العمرة منها فالإحرار منها من بيته فترك واجب أموة إحراره من الميضات فتقوم عليه في جهة.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 فيلوي المحرام والذفل وهو على مقعد تغيرت إلى أحد الميقات أو قبل أبو بطريق ويعرف ذلك بسرعان والجاحية لو جلس لو جلس إلى أن يحالي الميقات فما يمكن يعني عند المحاذاة يتحرك لو قدم لكن أحسن أنه يتقدم نعم فيلوي المحرام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 ان ينفع اليه منه لأنه واجه من مكيف تتاركه فلا ينفج تاركه فإن لم ينجه أحرم منه مدة أو ضيلة فأليه فرية لأن يتبح شاتا يقوم لسبع بدنك على مساكين الحرم ولا يأكل منه شيئا ولا يأكل ولا يأكل, شيئا. ولا يأكل ناهية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 فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمر يتناظر على وجهه فقال ما قلته عن جهد يقوم بكما تجد شاتا قلت لا فنزلت ففدية من سيار وصدقة أو مصر قال هو صوم ثلاثة ميان عام ستة مساكين أو ذبح شاء عليه وذلك لأن العالم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 فالذي ارتكب محبوب خديته يعني هو عن جيد رحشات لكن هذا مخير بين ببحشات او اطعام ستة مساكن كل مسكين نصف صاء او صيام زلداء ايام نعم طار ويبافل المحرم لغسل شاعريين بسدن ونحوه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 كذلك حمل المتاع مثلا لو معك متاع وارفت حمله على رأسك يجوز لكن لو حملت شيئا من اجل ان تستظل به لا يجوز ان حملته من اجل الحمل يجوز وان كان تحمله من اجل ان تستظل به لا يجوز نعم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 والأغانس والسراوين والخطفة والإمامة ولها هم الوضع رأس النحيم بعد الموت وأمر من أحرم في جبك أن يحيئها كان من هذا الجنس فهو دريئا من معنى ما لها صلى الله عليه وسلم فما كان من معنى القميس فهو منه وليس له أن ينفس ولا سواءً ما أدخل يده, يده, يده, يده يديه أولاً ينكرها سواءً كان سليماً أو مخروقة وكذلك لا ينفس الدبة والدباء الذي في فيه يديه إلى أبقال وغانا معنى قول الحباء لا, لا ينفس المخير والمخير ما كان على قدر الأمر ولا ينفس ما كان في معنى السراويه كالدباء ونحنه ان المخيط ما خيط بقدر عضو او بدن ما خيط بقدر عضو كقديه مثلا او القفاز او ما يشبه ذلك او البدن كالقميص والبرنس والدجله والجبة والكوت قلمه دراه وما اجى ذلك نعم يا شيخ لا في حرمه الله فيها طاقات يا يعني الحرام كده يكون ضيق وعلى ما لما لما تحدث لا هي فيها كثير رجال ما ما يجيبوا سوالف الحرام ايوه خليك دور نعم شكلها في منطقه الناس ياخذونا الجماعه كلها ايوه مشرف مشرف حقا عليكم جايكم نعم مم. يعني ايش بيقولوا ايش بيقولوا اخي نعم ايوه قال معهم مروه وكان هنا الناس عن مثل هذا من اتى وهو يعني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 وأما المرآة تنبس من الدياب ما شاءت حال الإحرام إحراجتها من السد إلا أنها لا تنبس قرقها وهو لباس تغطي فيه المرأة ونها فيه, فيه نقبال على العينين لا تنبس محرمة تغطي وجهها بغيدي من الجمال والإنبال لا تنبس الكفازين على قطبيها بقوله عليه الصلاة والسلام لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبسوا مجبازين هواب مخالي مبيع قال الإمام بن البيت الله نحنه أن تقترب التقب والمرأة وتلبسوا مجبازين يريم على أن وجهها كبدل مجبلا كباس يحرم عليها فيهما وليها وليها